قول وبيت لا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم numa que dá وَأَوَّهُ عِنْدَ مَا in the room. <laughs> Walk on All right. <laughs> وَتَخَذُ الْمَرْءُ مَذْهِبًا One year